أَقْتَبَعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ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 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُو تَفَثَّهُمْ وَالْيُوفُنُ ذُورَهُمْ وَالْيُوفُنُ ذُورَهُمْ وَالْيَطْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ ذَالكَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعاده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة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 لا يؤمنون به فتخبط له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم حتى أَوْ الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم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 ان نار وعد الله الذين كفروا ان نار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل